الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله مسبغ الآلاء والنعم عظيم العطاء والكرم دافع البلايا والنقم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الأكوان ورب الأمم وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله سيد العرب والعجم الذي بلغت فضائله القمم وشحذت لمتابعته الهمم صلى الله وسلم ومارك عليه ما اتصل ورق بقلم وأرض بقدم والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فطبتم جميعا أيها الإخوة في الله وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا والله تعالى المسؤول وهو الذي لا يرد دعاء السائلين الداعين الذي جمعنا في هذه الليلة على تلاوة كتابه وتدبر آياته أن يجمعنا في الآخرة في مقعد صدق عند مليك مقتدر ثم هيّى بنا أيها الإخوة والأخوات لنواصل مسيرتنا الطيبة المباركة في شرحنا لآيات من كتاب ربنا تبارك وتعالى فنحن والله في أمس الحاجة إلى أن نفقها هذا القرآن وفي أحوج ما يكون إلى أن نتدبر آياته وأن نفهم معانيه لأننا أيها الإخوة نعيش عصرا طغت فيه المادية والشهوات نعيش عصرا قست فيه القلوب وجفت فيه العيون وطغت البشرية على ربها إلا من رحم ربي تبارك وتعالى والواجب على المسلمين أيها الإخوة أن ينكبوا على القرآن الكريم لأنه مصدر عجزهم وسبب ريادتهم وسيادتهم وقيادتهم في هذه الدنيا إذ لا سيادة لهم ولا ريادة ولا عز ولا نجاح ولا فلاح ولا صلاح في غير هذا القرآن فعليهم أن يعودوا إلى كتاب ربهم عودة صادقة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 إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم وهذا اللقاء هو اللقاء الثامن من لقاءات هذه السلسلة التي سميناها دروس وعبر من قصار السور وكان حديثنا في المحاضرة الماضية عن معاني سورة الكوثر جعلني الله وإياكم من وارديه إنه ولي ذلك والقادر عليه وسوف نعيش سويا في هذه اللحظات الطيبة المباركة التي تفوح بذكر الله والتي تفوح بذكر آياته وأحاديث رسول الله نعيش سويا أيها الإخوة والأخوات معاني سورة عظيمة في كتاب الله وهي أيضا من قسار السور والترتيب كما قلنا في أول سلسلتنا الترتيب في شرح هذه السور صعودا حيث أننا بدأنا بسورة الناس ونحن نعيش في هذه الليلة بإذن الله وعونه وطوله ومدده مع سورة الماعون هذه السورة التي قلت آياتها وعظمت معانيها فكم نقرأ هذه السورة وكم نسمعها من الإمام لكن قل من يفقه معناها ويفهم آياتها وقل من تجده يعمل بمقتضاها فالله المستعان سورة يحفظها الكبار والصغار والنساء والرجال والشباب والشيب والعلماء والجهال الكل في الغالب يحفظ هذه السورة سورة الماعون وهي سورة مكية نزلت قبل الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم وليس لهذه السورة سبب في نزولها وليعلم أن القرآن إما أن, يكون يعني إما أن يكون له سبب ابتدائي بحيث أن القرآن بعضه ما ينزل بلا سبب وبعضه ما ينزل بسبب وليس لسورة الماعون سبب نزلت من أجله إذن فنزولها ابتدائي وليس له سبب وقلت آنفا نظرا لكثرة معانيها وعظيم فوائدها التي جاءت في طيات آياتها المباركة فإننا نحتاج إلى محاضرتين في تفسيرها وهي التي لا تجاوز سبع آيات ووالله إن كل آية من هذه السورة لجديرة بخطبة كاملة أو بمحاضرة كاملة بلا مبالغة فهي باركة القرآن كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب لكن للاختصار الشديد وحتى لا أطيل عليكم سوف أقسم تفسيرها إلى محاضرتين يقول جل وعلا فيها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين يا له من مطلع مهيب بدأت الصورة بهذا الاستفهام وبهذا السؤال الذي يفيد التعجيب والتشويق كما قال أهل العلم فربنا تبارك وتعالى في بعض الآيات والسور يطرح السؤال إما على النبي صلى الله عليه وسلم أو على عباده المؤمنين أو على الناس أجمعين وذلك لجلب انتباههم وتشويقهم لما بعد هذا السؤال فهو أسلوب بديع من أساليب القرآن الكريم أرأيت الذي يكذب بالدين الخطاب هنا لمن؟ لمحمد صلى الله عليه وسلم لاصدق الصادقين عليه الصلاة والسلام أرأيت الذي يكذب بالدين أرأيت يا محمد هذا الذي يكذب بالدين والدين هنا هو الجزاء والمعات والثواب فكلمة الدين هنا لها هذا المعنى معناها الجزاء والمعات والثواب أرأيت هذا الذي يكذب بالدين هل علمت وصافه هل عرفت سماته أرأيت الذي يكذب بالدين يكذب بالبعث ينكر المعاد يكفر بالجنة والنار لا يؤمن بالحساب والعقاب ونحن نعيش عصرا كثر فيه التكذيب بالدين وإن كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول في تفسير الآية أرأيت الذي يكذب بالدين أن يكذب بحكم الله والجمهور على خلاف هذا المعنى أرأيت الذي يكذب بالدين قلت إننا نعيش عصرا كثر فيه التكذيب بالدين كثر فيه التكذيب بالبعث والجزاء تحت مظلة المدنية السوداء التي طغت على العقول وسيطرت على الألباب والقلوب فإن كثيرا من الناس قد اغتروا بعلمهم وخدعتهم اكتشافاتهم واختراعاتهم كما قال ربهم جل وعلا فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم فرحوا بهذه العلوب وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون أرأيت الذي يكذب بالدين يزعمون أنه لا بعث بعد الموت ولا جزاء ولا حساب ولا ثواب ولا عقاب زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثون قل يا محمد وربك قل بلى وربي لتبعثون ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير وقال جل شأنه أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من مني يمنى ماذا كنت أنت قبل أن تخلق خلقت من ماء مهين ضعيف لا قيمة له أين كنت قبل وجودك في هذا العالم أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن طفة من من يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحي الموتى؟ قال قتاده بلى وعزة ربنا ونحن نقول بلى وعزة خالقنا وربنا ويقول الإنسان أَإِذَا مَا مِتْتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيَّا إنها قولة متكررة ومتجددة في كل عصر وفي كل مصر من الجاحدين والمعاندين والكافرين ويقول الإنسان أَإِذَا ما مِتْتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيَّا فيرد الله عليه أولا يذكر الإنسان أننا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين الشياطين التي أضلتهم والشياطين التي أنستهم ربهم وخالقهم فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا كما أنهم استكبروا وعاندوا وكفروا وكابروا وأنكروا البعث والجزاء والحساب والعقاب مكابرة واستكبارا كان جزاؤهم قبل دخول النار أن يحشروا مع شياطينهم وأن يحضرهم جل وعلى حول جهنم جثيا أي جثيا على الركب للإذلال ولإهانتهم وإذلالهم والتحقير من شأنهم وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أننا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا وإنما ربط البعث بالعبار البعث بعد الموت بتكذيب الدين لأن المسألة متسلسلة فالذي يكذب بالجزاء يكون من لازم ذلك أن يكذب بالبعث بعد الموت وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال قال الله تعالى أي في الحديث القدسي الشريف كذبني ابن آدم وليس له ذلك وشتمن ابن آدم وليس له ذلك أما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس بأول الخلق بأهون علي من إعادته وأما شتمه إياي فقوله اتخذ الله ولدا وأنا الأحد الصمد الذي لم ألد ولم أولد ولم يكن لي كفوا أحد أرأيت الذي يكذب بالدين؟ يكذب بالدين فلا يقوم بطاعة الله فهو لا يقوم بطاعة ربه ولا يعمل بأوام خالقه ولا ينتهي بنواهي مولاه حياته كلها لعب وعبث ولهو لا يعيش إلا لإشباع شهواته ونزواته ليس له رادع يردعه ولا وازع يمنعه ولا حياء يصده يقضي أيامه ولياليه طفولته وشبابه وشيبه وكهولته وكهولته وشيبه كلها في العبث واللهو فهو لا يعيش إلا لإغراق هذه النفس فيما تطلبه من الملذات والنزوات لماذا؟ لأن الموت عنده هو آخر المطاف وهو آخر الطريق ونهاية السبيل والموت عنده هو بوابة العدم والفناء إذن لا بد أن يشبع شهواته وأن لا يعيش إلا لرغباته بكل ما يملك بماله وجاهه وسلطانه فهو لا يعرف خيرا ولا شرا ولا يميز بين الخير والشر ولا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا ليس له ميزان يزين به ولا معيار يعير به انقلبت الأمور عنده لأنه يكذب بالجزاء ولأنه يكذب بالآخرة ويكذب بالبعث بعد الموت ويكذب بالجنة والنار شر من البهيمة والعياذ بالله له قلب لا يفقه به وعين لا يبصر بها وأذن لا يسمع بها ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أظل سبيلا أرأيت الذي يكذب بالدين لا يؤمن بأنه مبعوث بعد الموت ولا يصدق بأنه موقوف ومسؤول وينكر بأنه مجازى ومحاسب على الخير بالخير وعلى الشر بالشر أرأيت الذي يكذب بالدين ولقد تكلم القرآن الكريم كثيرا كثيرا عن هذه القضية الخطيرة عن قضية التكذيب بالدين والجزاء وأخبر جل شأنه أن المكذبين بالدين إذا ما ماتوا وحشروا إلى ربهم عمياً وبكماً وصماً فإنهم يندمون لكن لا ينفعهم الندم ساعتها يتحسرون لكن لا ينفعهم التحصر وقتها لأنهم لا يستطيعون الرجوع إلى الدنيا قال جل وعلا كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى هذا في جهنم وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها تغيظا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ تقطع من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها زبانيتها والملائكة المشرفون على تعذيب أهلها فيها سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم أيها الرسل في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل اعترفوا بأنهم لا عقول لهم ولا أسمع لهم ما أنهم كانوا يحسبون أنهم أذكياء وأنهم نبلاء وأنهم وجهاء لكن في النار ذهبت العقول ذهبت الكبرياء وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير الحمد لله الذي اعترفوا على أنه لا عقول لهم وجاء الاعتراف منهم لأننا إذا قلنا أن الكافر لا عقل له يغضب كيف لا عقل له وهو الذي فجر الذرة وغاص في أعماق المحيطات والبحار وطار في أجواء الفضاء نعم لا عقل له وماذا انتفع بهذا العلم إننا لا ننكر العلم بل نحترم العلم ونجل العلم وديننا يحثنا على طلب العلم الشرعي وطلب العلم الحديث لكن أن يتكبر الإنسان بعلمه وأن يكفر الإنسان بربه بسبب هذا العلم هذا العلم يكون وبالا عليه وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير بعدا لهم ولعنة الله عليهم وتبا لهم وهذا هو المعنى فسحقا لأصحاب السعير وإذا ما دخلوا سقر أيضا وجعلوا يعددون يُعدِّدون المعاصي والعظائم التي من أجلها دخلوا إلى جهنم ما سلككم في سقر إذا سألهم أصحاب اليمين قالوا لم نكن من المصلين أول سبب ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين حتى أتانا الموت فهم يعترفون يوم القيامة وفي النار بتكذيبهم بالدين ويندمون على ذلك لكن لا ينفعهم الندم إن الله جل شأنه قد ذكر الدين ويوم الدين في آيات كثيرة من كتابه كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين أي الملائكة كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون ولقد أقسم ربنا جل شأنه أقساما متكررة وأيمانا بأن الدين واقع وأن الجزاء كائن وأن البعث موجود اسمع إلى العزيز الودود بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروة قسم من الله والذاريات على تفسير علي وعمر وابنه رضي الله عنهم وغيرهم من الصحابة والتابعين والذاريات ذروة هي الرياح فالحاملات وقرى قسم بالسحب فالجاريات يسرى قسم بالسفن فالمقسمات أمرا قسم بالملائكة ما جواب القسم إنما توعدون لصادق يا لها من بلاغة ايتوني بالشعراء احضروا لي الأدباء اجمعوا الخطباء حتى يأتوا بكلام مثل كلام رب الأرض والسماء أبداً سجد العرب في محراب البلاغة والذاريات ذروة فالحاملات وقرى فالجاريات يسرى فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع إن الجزاء لكائن وإن المعاد لآت أقسام من الله جل وعلا على مجيء يوم الدين يوم أن يبعث أهل الكفر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 لا يصح الإيمان إلا إذا اكتملت أركانه ومن أركانه الإيمان بيوم الدين ولقد أثنى جل وعلا على المؤمنين الفائزين الناجحين جعلني الله وإياكم منهم بمنه وكرمه أثنى عليهم بأنهم يؤمنون ويصدقون بيوم الدين قال تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصليين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والتكذيب ليوم الدين قد يكون بالعمل فإن كثيرا من الناس يدعي أنه يؤمن بالدين يؤمن بالبعث بعد الموت ويؤمن بالجزاء يؤمن بالحساب يؤمن بأنه مبعوث وموقوف ومسؤول ومحاسب لكن إيمانه مقصور على اعتقاده فقط والإيمان قول وعمل قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان فكثير من الناس يكذب قولهم عملهم فتجده يؤمن بيوم الدين ويعمل بأعمال الذين لا يؤمنون بيوم الدين فبالله قلوا للذي يظلم الناس ويتعدى عليهم ويسفك دماءهم ويأخذ أموالهم ويدمر ممتلكاتهم ويغتصب أعراضهم ويظلمهم هذا كله من أعمال الذين يؤمنون ويصدقون بالدين أم من يكذب بالدين أين إيمانه بالجزاء وأنا لا أقول هذا من أجل أن نكفره لا ولكن ينبغي إذا أراد الإنسان أن يلقى الله تعالى بإيمان كامل صحيح أن يصدق قوله عملة آمنت بيوم الدين إذن صدق هذا الاعتقاد بالقول والعمل اعمل لهذا اليوم الذي ستدان فيه وتحاسب فيه أرأيت الذي يكذب بالدين ثم بعدها كأن الله تعالى جعل يبين بعض صفات الذين يكذبون بالدين فَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينَ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ أي هذا الذي يكذب بالدين يكذب بالمعاد والبعث والجزاء يدعُّ الْيَتِيمَ يدعُّ إذا قالت العرب دععه أو إذا قال الرجل دععت فلانا دعا يعني دفعته فالدعع هو الدفع ومنه قوله تعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا يعني يش يدفعون إليها دفعا أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم يعني يدفع اليتيم والمعنى أنه يظلمه ويسجره ويقهره ولا يعطيه حقه أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم قال ابن السكيت وهو من علماء اللغة كما نقل ذلك ابن منظور في لسان العرب قال اليتيم في البهائم من ماتت أمه والبهيم في الناس من مات أبوه وقال ابن جري وليتيم في الناس من مات أبوه وأما اليتيم في البهائم والحيوانات فمن ماتت أمه وقال ابن بريء أو بري وهو من علماء اللغة أيضا قال اليتيم من مات أبوه واللطيم من مات أبوه وأمه يعني من مات أبواه والعجي من ماتت أمه وقال أهل العلم علماء الشريعة في تعريف اليتيم أنه الذي مات أبوه قبل أن يبلغ فإذا مات أبو الصبي قبل بلوغ الصبي فهذا يتيم أما من مات أبوه بعد أن بلغ فلا يسمى يتيما وهذا التعريف هو الصحيح فاليتيم في الناس من مات أبوه أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم يزره يقهره يمنعه حقه يدفعه يسيء إليه لا يحسن إليه لا يعطيه حقه يدعو اليتيم يدعو اليتيم ودعو اليتيم عظيم عند الله ودعو اليتيم قد يكون حتى بالتعبيس في وجهه ولذلك لما ذكر الله تبارك وتعالى الأبرار الذين يدخلون الجنة ذكر أنهم يطعمون اليتيم لأنهم يخافون يوماً عبوسا قمطريراً فقال ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً إنا نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً فكان الجزاء من جنس العمل فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرةً وسروراً وجزاهم بما صبروا جنةً وحريراً إخوتي وأخواتي إن دين الإسلام الكامل في شريعته السامية في تشريعاته حث على الإحسان لليتيم ورغب وشنع بمن يسيء إليه بالقول أو بالفعل ولذلك حينما ذكر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بما من عليه من نعم قال ألم يجدك يتيما فآوى وفي آخر السورة قال فأما اليتيم فلا تقر فهو سيد الأيتام صلى الله عليه وسلم فمن ابتلي بوفاة أبيه قبل أن يبلغ فليصبر وليحتسب وليعلم أن الله تعالى قد وصى به خيرا في الدنيا والآخرة وليذكر سيد الأيتام صلى الله عليه وسلم فانه إن كان هذا الولد قد مات أبوه فلقد مات أبو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله تعالى كتب الموت على كل حي وعلى كل من كان تحت عرشه يقبض روح عباده متى شاء فهو إذا قبض روح عبده إليه وترك أبناءه أيتاما لا يريد أن ينتقم منهم بل يريد أن يرفع درجاتهم يريد أن, درجاتهم. يريد أن يعوضهم بأبيهم خير الجزاء وأوفره في الآخرة فلا يقول أن ملحد أو معترض على قدر ربه أنه لماذا مات هذا الرجل ويا مسكين وما يستاهل وعنده لدات تعترض على قدر الله أنت لعل وفاته خير له من حياته لعله لو بقي لمات كافرا فأراد الله أن يموت مسلما لعل الله أراد به خيرا ولله الحكمة البالغة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون فذلك الذي يدع اليتيم فأمر الله تعالى بالإحسان إليه ووصى به خيرا وشنع وحذر ممن يصل اليتيم بسوء بقول أو بفعل وخاصة فيما يتعلق بماله وبصفة خاصة فيما يتعلق بأمواله وأملاكه فإن أكل مال اليتيم جعله الله جل وعلا من السبع الموبقات المهلكات المرديات كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن يا رسول الله ما السبع الموبقات يعني السبع الكبائر المهلكة وذكر منها وأكل مال اليتيم قال العزيز الحكيم إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلمة إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا أتدري أيها الحبيب الكريم وأيتها الأخت الفاضلة لما نزلت هذه الآية المباركة في مجتمع الصحابة الذي كان يحول القرآن إلى واقع عملي منظور مشاهد مشاهد متحرك ذهب كل صحابي عنده يتيم في بيته ففرق طعامه عن طعامه وشرابه عن شرابه فصار صاحب البيت وولي اليتيم يأكل في ناحية واليتيم يأكل في ناحية فإذا ترك. شيئا من الطعام ولم يأكله كله لم يلمسوه ولم يمسوه ولم يقربوه إما أن يخرب وإما أن يعود إليه اليتيم ليأكله من جديد حتى شق على الصحابة ذلك فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه فسكت النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يقول في دين الله بلا علم فنزل قوله تعالى ويسألونك عن اليتامة قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لاعنتكم إن الله عزيز حكيم وسبب النزول رواه النسائي وأبو داود بسند صحيح من حديث ابن عباس فابن عباس هو الذي ذكر ذلك وهو حبر الأمة وترجمان القرآن ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وأن تخالطوهم فإخوانكم لا بأس أن تخالطوهم وأن تآكلوهم وأن تشاربوهم وأن تشاركوهم في, في الطعام وفي الشراب لكن على وجه معقول وعلى وجه شرعي ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا والله يعلم المفسد من المصلح الله أعلم بنياتكم بمن يريد الافساد إفساد ماله ومن يريد الإصلاح والله أعلم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم لو شاء جل وعلا لضيق عليكم ولأشق عليكم ولكنه سبحانه وتعالى وسعت رحمته كل شيء وعلم بنيات عباده ورفع الحرج عن عباده ومخلوقاته وما جعل عليكم في الدين من حرج ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم إذن لا بأس أن تآكلوهم وأن تشاربوهم لكن لا تأكلوا أموالهم ظلما وعدوانا فإن الذي يأكل أموال اليتام ظلما وعدوانا فإنما يأكل في بطنه نار جهنم والعياذ بالله إنه لما كان اليتيم قد انكسر قلبه بفقد أبيه وأحس بشيء من القهر فرض الإسلام على المسلمين أن يعوض هذا الفراغ في قلبه بالإحسان إليه وبولايته ورعايته والقيام على شؤونه ولا تقرب مال اليتيم إلا بالته أحسن ولذلك جاءت النصوص الكثيرة ترغب في كفالة اليتيم وفي الإحسان إلى اليتيم كما في صحيح البخاري من حديث سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وجمع بين السبابة والوسطى وفرج بينهما كما في رواية البخاري أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا هو رفيق رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الذي يكفل اليتيم ويقوم برعايته وينفق عليه حتى يشب وحتى يكبر ويبلغ الحلم وجاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الساعي على الأرملة والمس والمسكين كالمجاهد في سبيل الله يقول أبو هريرة وأحسبه قال كالصائم الذي لا يفطر أو لا يفطر والقائم الذي لا يفطر والأرملة بالضرورة يكون عندها أبناء الساعي على هؤلاء الأيتام أجره عند الملك العلام جل وعلا كأنه مقاتل في سبيل الله يبذل ماله ودمه ونفسه وروحه في سبيل إعلاء لا إله إلا الله القائم على الأيتام والساعي عليهم والمنفق عليهم أجره كأجر الصائم الذي لا يعرف الإفطار يصوم على الدوام وكأجر القائم الذي لا يعرف الفتور لا يعرف النوم فهنيئا له والله هنيئا لكافل اليتيم بل اسمع لهذا الحديث الذي خرجه الإمام أحمد بسند صحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو قسوة قلبه لأن الصحابة رضي الله عنهم كانت هذه هي همومهم وهذه هي مشاغلهم ومشاكلهم في الحياة يبحثون عن حياة القلوب والأرواح الناس اليوم يسألون عن الضعف في العضلات والوهن في الصحة لكن الصحابة رضي الله عنهم يختلفون عن ذلك تماما جاء رجل إليه صلى الله عليه وسلم يشكو قسوة في قلبه فأعطاه الوصفة النبوية الطبية فقال صلى الله عليه وسلم امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين امسح رأس اليتيم أن تمسح رأس اليتيم هذا يلين قلبك أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم هذا رجل قاسي القلب غليظ الفؤاد متحجر الكبد وأبعد القلوب من علام الغيوب هو القلب القاسي كما جاء في الحديث أبعد قلب عن الله هو القلب الذي لا رحمة فيه لعباد الله أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم فإياك أن تكون منهم إياك أن تدع يتيما وأن تدفع يتيما وأن تقهر يتيما فتحقق فيك الوعيد والعياذ بالله أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين القرآن كله بدائع كله عجائب وكنوز إي والله كثيرا ما يقرن ربنا جل وعلا بين الإحسان لليتيم والحظ على طعام المسكين أو بين الإساءة لليتيم وعدم الحظ على طعام المسكين كما في قوله تعالى في سورة الفجر كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحضون على طعام المسكين وهنا قال ولا تحضون فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض بالضاد التي لا تشال لا بالضاء لا نقول ولا يحض لا يحض لأن الضاد التي لا عصى فوقها والضاء هي التي تشاء, تشاء والعرب يسمون بأهل الضاد لأن حرف الضاد لا يوجد في لغة أخرى فخص العرب بهذا الحرف ولا يحض على طعام المسكين لا يحض يعني لا يحث ما قال لا يطعم المسكين سنبين السبب ما قال لا يطعمه قال لا يحض على طعامه ولا يحض على طعام المسكين لا, لا يحث على اطعامه وقبل أن نبين السبب نود أن نعرف من المسكين هنا المسكين إذا ذكر وحده يشمل الفقير والمسكين فهو الفقير وإذا ذكر الفقير وحده فهو يشمل الفقير والمسكين فهما إذا تفرق اجتمع تكلمة الإسلام والإيمان وإذا اجتمع في نص واحد فرق المعنى انتبه فهنا ولا يحض على طعام المسكين يعني لا يحث على اطعام الفقير لا يحث لا يشج على طعام المسكين والفقير فإن اجتمع وجاء مقترنين أي الفقير والمسكين في نص واحد فإن الفقير أشد حاجة ولذا قدمه الله جل وعلا في مصارف الزكاة كما في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين فبدأ بهم لأن الفقراء أشد حاجة من المنا... المساكين فإن قلت ما الفرق بينهما فالجواب على ذلك أن فقهاء رحمهم الله ذكروا في باب الزكاة أن الفقير هو الذي يجد نصف الحاجة السنوية فما أقل تأخذ إثني راتبا من رواتب المال في سنة الإنسان ولنقل إنها ألف يورو في الاثنى عشر شهرا نصفها اثنى كذا نصفها ستة آلاف فإذا ملك ستة آلاف فما أقل فهو فقير في باب الزكاة وإذا كان يملك ستة آلاف فما فوق لكن لا يكفي فهذا مسكي إذن الفقير أشد حاجة أما هذا فيما لو اقترن الفقير والمسكين في نص من نصوص الكتاب أو السنة أما إذا تفرق وذكر المسكين وحده أو الفقير وحده فالمعنى سواء ولا يحض على طعام المسكين ولا يحب ولا يحث لا يحث على طعام المسكين قال أبو حيان الآية فيها دليل على أنه لا يطعم المسكين وهذا من باب أولى ووجه الأولوية في الآية أنه يبخل من مال غيره الذي لا يحض على طعام المسكين ولا يحث على أن يطعم المسكين هذا بخيل ليس بماله بل بمال غيره إذن هو لا يطعم أصلا المسكين فهذا وصف أشنع وأبشع وأفضع مما لو لم يطعم المسكين من الأصل فهو لا يكتفي بأنه لا يطعم بل لا يحث على الإطعام وربما منع من الإطعام والعياذ بالله وهذه منتهى الخصة والدناءة وهذه غاية القسوة في القلب ولا يحض على طعام المسكين لا يحض الناس على طعام المسكين فهي جريمة عظيمة والله جل وعلا نزل شريعته الغراء على عباده لضمان سعادتهم الدنيوية والأخروية لكن يا ليتقي قومنا يعلمون فالإسلام راعى حال الضعفاء من اليتامى والمساكين والأرامل وجعل لهم حقا واجبا مفروضا على عباده الأغنياء والمترفين ولا يحض على طعام المسكين يا لها من خصة ودناءة عباد الله لا يحث الناس على طعام المسكين لا يهمه لأنه يفكر في نفسه لأنه أصيب بالأنانية نسأل الله السلامة والعافية وعدم الحظ على طعام المسكين من الكبائر بل اعلم أن عدم الحظ والحث على إطعام المسكين من أسباب دخول النار من أسباب دخول ماذا؟ من أسباب دخول النار اسمع إلى الواحد القهار حينما قال جل وعلا عن الذين, يقولون عن الذين يأخذون كتابهم بشمالهم. يقول في وعيده وعذابه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه لماذا؟ إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فقرن عدم الحظ والحث على طعام المسكين بالكفر بالكفر بالله العظيم انه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين مع ان هذا الذي لا يؤمن بالله العظيم اودك ان تتدبر معي هذا الكلام العظيم ما ان هذا الذي لا يؤمن بالله العظيم الكريم يفعل افاعل اخرى غير الكفر يزني ويأكل الرباء ويأكل الرجوة وقد يقتل النفس التي حرم الله الا بالحق ويفعل اللوات ويأتي بالفواحش والكبائر لكن ما ذكر كل ذلك لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فدل ذلك على أن هذه قد تكون أعظم والله تعالى يريد أن يبين لنا غاية قسوة قلوب هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر غاية قسوة القلوب أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين أما عدم الإطعام أيضا فإنه قد يكون بمعنى ترك الزكاة وحرمان صاحب الزكاة من حقها ولذلك إذا دخل المجرمون سقر ذكروا ذلك قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين ولم نكن نطعم المسكين لكن هنا قال ولا يحض على طعام المسكين لا يحث حق الإطعام وحق الحث على الإطعام لا يكتفى في إطعامه فقط بل لا بد من الحث على إطعامه والمسؤولية بالدرجة الأولى على ولاة الأمر في المسلمين وولاة الأمر الأمر, الأمر والعلماء وأما سائر الناس فعليهم أيضا أن يحظوا بعضهم بعضا على إطعام المسكين تعرف مسكين أطعمه وحث على إطعامه ولا يحض على طعام المسكين لكن هنا قد يسأل سائل ويقول إننا نرى من يكذب بالدين ولا يدعو اليتين بل ويحض على طعام المسكين وقد أقام المشاريع الخيرية والهيئات الإغاثية فكيف؟ ما هو جوابك؟ اسمع إن أعمال هؤلاء لا يرجون بها وجه الله عز وجل هذا وجه لأن الله قال وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا لأنهم مبتغوا بأعمالهم وجه الله ما أرادوا إرضاء الله سبحانه غاياتهم مختلفة إما أن تكون لهم غايات خبيثة وراء هذه الإعانات والهيات أو أن يفعل ذلك على سبيل الحرص على نيل الشهرة وذياع الصيط بأنهم يراعون حق الضعفاء ويرحمون المساكين في الأرض ويرأفون بهؤلاء الضعفة المهم أن غاياتهم مختلفة ومتعددة باختلاف الهيئة وباختلاف الأشخاص والجمعيات الجواب الثاني على هذا السؤال أن الله تعالى ذكر ذلك وهذا نموذج من أعمالهم نموذج واحد فقط قد يكون فيهم أكثر من هذا لكن لما ذكر التكذيب بالدين والتكذيب بالدين يستلزم قسوة القلب ذكر الأعمال التي تنتج عن قسوة هذا القلب والفؤاد تكذيب بالدين دعو لليتيم هذا الضعيف عدم حظ على طعام المسكين النتيجة أن القلب متحجر لأن الحظ على طعام المسكين والرأفة باليتيم وكفالته أعمال إنسانية قبل أن تكون إسلامية فإذا فعلها الإنسان المسلم ابتغاء وجه الله أجر عليها وإذا فعلها إنسان غير مسلم لا يرجو بها وجه الله فانه لا يثاب عليها وقد يثاب كما قال بعض أهل العلم لكن في الدنيا يوسع في رزقه يمد في صحته فيثاب عليها في هذه الحياة الدنيا تعجل له الحسنات أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين ثم قال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ما الويل الويل عذاب وهلاك ونكال لكن ليس بكل المصلين مصلون لهم هذه الصفة اتصفوا بهذه الصفة القبيحة حتى جعلتهم يدخلون إلى العذاب ويلحقهم النكال والويل إنها السهو عن الصلاة صفة السهو عن الصلاة من كبائر الذنوب ومن أسباب دخول أليم النيران والعياذ بالله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون قال ابن عباس رضي الله عنهما هم المنافقون يصلون في العلانية ولا يصلون في السر يظهرون للناس أنهم مصلون ولكن هذا في العلانية لكن في السر لا يصلونها ولقد تعددت أقوال المفسرين من علمائنا رحمهم الله في معنى هذه الآية فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون والمعاني متعددة من معاني السهو عن الصلاة لأن الله ما قال فويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون ولذلك قال عطاء ابن دينار رحمه الله الحمد لله الذي قال الذين هم عن صلاتهم ساهون ولم يقل الذين هم في صلاتهم ساهون لأن بينهما فرقا لأنه جل من لا يسهو وتبارك من لا ينسى في كتاب لا يظل ربي ولا ينسى فالسهو في الصلاة قد يرد والنسيان فيها قد يحصل لأن الإنسان بشر لكن الله جل وعلا منزه عن النسيان وما كان ربك نسيا ففرق بين صلاتهم ساهون وفي صلاتهم ساهون المعنى الأول عند بعض أهل العلم المعنى الأول أنهم يؤخرون الصلاة إلى آخر وقتها فيصلونها إما في وقت الكراهة أو في وقت الضرورة بلا عذر شرعي ما قالوا أخرجوها عن وقتها بالأصل بل أخروها إلى آخر وقتها إلى وقت الضرورة أو الكراهة ما جزاؤهم؟ ألوي لأن هذا دليل عن سهو... على سهوئهم عنها واستدلوا بما ثبت في الصحيحين من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وتدبر معي هذا الحديث قال تلك صلاة المنافق ثلاث مره تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان يعني إذا تهيأت للغروب وهو وقت نهي للصلاة حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر أربعا نقرها لا يذكر الله فيها إلا قليلا هل أخرج هذا الرجل الصلاة عن وقتها؟ هل انتظر حتى تغيب الشمس هل انتظر حتى يؤذن يؤذن الآذان لصلاة المغرب لا بل أخر صلاة العصر إلى أن كانت الشمس بين قرن شيطان أخر صلاة العصر إلى آخر وقتها إلى وقت الكراهة بل وقت الضرورة فكان جزاؤه أن يوصف من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس من عندي بأنه منافق ثلاث تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق تلك صلاة المنافق يجلس ويرقب الشمس حتى إذا كانت بين نقرنين شيطان قام فنقرها نقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا وقال بعض أهل العلم وهذا المعنى الثاني السهوة عن الصلاة هو الذي السهوة عن الصلاة هو الذي لا يخشع في صلاته ولا يأتي بركوعها وخضوعها وأركانها هذا هو السهوة عن الصلاة واستدلوا بنفس الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا المنافق ينقرها نقرا نقر الغراب والديك إذن لا يطمئنه في القيام لا يطمئنه في الركوع لا يطمئنه في الرفع من الركوع هكذا ينقر كدجاجة جائعة كغراب جائع قدمت له حبات الأرز هذا معنا واستدل أيضا بهذا الحديث حديث أنس بن مالك يدل عليه أين وجه الدلالة يا طالب العلم في قوله قام فنقرها قام فنقر أربعا فهو لا يأتي بأركانها وشروطها وواجباتها ومن معاني السهوة عن الصلاة عدم الخشوع فيها وعدم التفكير فيما يقرأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يذكر الله إلا قليلا لا يذكر الله فيها إلا قليلا يكبر تكبيرة الإحراق فإذا كبر ذهب قلبه للسوق الصليت والله ما أدري بماذا قرأ الإمام والله لا أعلم نسيت أعوذ بالله أين كنت في الصلاهم أم في السوق أم في السوبر ماركت نسأل الله السلامة والعافية وهذه من صفات المنافقين المخادعين <تصفيق> الذين فضحهم رب العالمين في قوله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم يظنون أنهم يخادعون الله لكن الله خادعهم إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم اسمع إلى حالهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا قاموا كسالا, كسالا قاموا باستثقال فهم يكرهون هذه الصلاة بقلوبهم لأنه لا معنى لهذه الصلاة في قلوبهم الصلاة عندهم كأنها جبل ساقع عليهم ولذا إذا أقبلوا إلى بوت الله إذا جلسوا في انتظار الصلاة كأنهم على الجمر ينتظر متى يقام للصلاة ينتظر متى تندهي الصلاة لكن والله أيها الأحباب لو جلس في الشارع يتكلم ويخوض في أعراض فلان وفلان لقض الساعات الطوال ولم يضره ذلك إذن الصلاة عنده سجن لكن الصلاة عند المؤمنين الخاشعين قرة الأعيان هي قرة العين وأنس العابد ولذة المناجي جاء في سنن النسائي بسنة صحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حبب إلي من دنياكم ثلاث وقال الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة في الصلاة لا خارج الصلاة بل إذا دخل وكان صلى الله عليه وسلم إذا جاء وقت الآذان يقول لبلال أرحنا بها أرحنا بها يا بلاء انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم وإلى حال الصحابة يكونون في ضيق في هم وغم في انتظار ماذا في انتظار أن يقفوا بين يدي الله في انتظار أن يناجوا ربهم تبارك وتعالى لأن المؤمن الصادق يعلم أنه إذا كبر تكبيرة الأحرام فإنه كأنما وقف بين يدي الله يسأله فيعطيه ويناجيه ويدعوه ويفيض عليه من بركاته ورحماته تبارك وتعالى فالصلاة أعظم صلة بين العبد وربه وأنا أقول إن أناسا يقولون بلسان الحاد أرحنا منها أيها المؤذن أرحنا منها أيها الإمام فإذا أطال الإمام في القراءة تململ وكثر السعاء وربما تكلفوا العطاس وربما سمع لهم تأفف والعياذ بالله الذين هم عن صلاتهم ساهون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون هذه من صفات المنافقين إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا يذكرونه بالألسن ليسمعهم الناس لكن لا يذكرونه بالقلوب فذكرهم باطل مردود عليهم وقال عز وجل أيضا في بيان صفاتهم ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يسهو عن الصلاة وهناك معنى آخر لهذه الآية أن السهوة عن الصلاة هنا إخراجها عن وقتها بغير عذر شرعي من نوم غير مقصود أو نسيان غير مراد لأن النوم الغير مقصود يعذر الإنسان فيه وبه والنسيان الغير مراد أيضا يعذر به لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليقضيها لا كفارة لها إلا ذلك وتل قوله تعالى وأقم الصلاة لذكره لكن أن يتعمد ذلك فإنه متوعد بالويل ومتوعد بالعذاب فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون جاء مصعب ابن سعد بن أبي وقاص يسأل أباه رضي الله عنهما ويقول يا أبتي الذين هم عن صلاتهم ساهون أهو ما يحدث به أحدنا نفسه لأن الإنسان لا يخلو من هذا الإنسان بشر يأتيه الشيطان فيوسوس له ويلبس عليه ويحاول أن يفسد عبادته لكن إذا دفع هذه القواطر وإذا دفع هذه الوساوس فهذا عين الخشوع هذا عين الخضوع لله العلي البديع جل وعلا فقال سعد رضي الله عنه قال لا بل هم الذين يخرجونها عن وقتها هم الذين يخرجون الصلاة عن وقتها إذن هذه معاني كلها تدخل في هذه الآية وكلها جاءت في تفسير السلف فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون يسهون عنها بإخراجها عن وقتها بغير عذر شرعي يسهون عنها بعدم الخشوع فيها والخضوع يسهون عنها بعدم القيام بأركانها وشروطها وواجباتها وما يترتب عليه صحتها وهذه كلها معان تدخل في هذه الآية كما ذكر ذلك أهل التفسير فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون إذن الناس ثلاثة أقسام ونحن نقسم الناس ثلاثة أقسام بالتتبع والاستقراء للنصوص وأريدك أيها الحبيب وأيتها الأخت الفاضلة أن تضع نفسك في الخانة التي تناسبك بينك وبين ربك من أجل إن كنت إذا كنت محسنا أن تزيد في الإحسان وأن تسأل الله تعالى التوفيق والدوام على طاعة الله وإن كنت في الخانة الأخرى أن تتوب إلى الله هذه الليلة لأن والله ولم أذكر ما زلت الآن ما زل عندنا سيل من الأدلة التي تبين هلاك المتهاون بصلاته الناس ثلاثة أقسام مؤمن صادق مؤمن صادق محافظ على صلواته بأركانها وشروطها وواجباتها جعلني الله وإياكم منهم منافق مخادع يصلي لكنه يسهو عن صلاته يسهو عن صلاته ويتهاون بصلاته وكافر مرتد أبى السجود لله ورفض الركوع لله الواحد القهار الناس لا يخرجون عن ثلاثة أقسام إما مصل صادق أو مصل كاذب أو تارك للصلاة مرتد عن الإسلام والعياذ بالله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة هم عن صلاتهم ساهون ومعنى آخر أيضا هم اللهون عنها المتشاغلون عنها بغيرها المتشاغلون عن الصلاة بالمسلسلات المتشاغلون عن الصلاة بالأفلام المتشاغلون عن الصلاة بمشاهدة المقابلات الرياضية المتشاغلون عن الصلاة بالتجول في الأسواق المتشاغلون عن الصلاة بعدم ترك العمل والقيام بها في وقتها كل هؤلاء داخلون في هذه الآية فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون هم ساهون غافلون لاهون متغافلون متناسون لهذه الصلاة التي فرضها الله عليهم من فوق سبع سماوات ولهذه الشعيرة التي هي عمود هذا الدين العظيم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون أثقل شيء على المنافق هي الصلاة ثقيلة عليه في الوضوء أخبرني بعض الناس أنه دعى أخل له في الله دعاه إلى أن يصل فأبى ذلك الصلح قال ما يريد أن يصل ليش؟ قال ما يحب الوضوء الطهارة عوذ بالله شوف إلى أي درجة يصل العبد يأبى الطهارة ويفضل الجنابة والنجاسة يأبى العبادة ويفضل الردة والعياذ بالله فالصلاة ثقيلة على المنافق في طهورها في وضوئها وغسلها الماء بارد أما استطيع الوضوء ثقيلة عليه في القيام بها في وقتها ما زال الوقت اصبر ثقيلة عليه في ستر العورة فيها لا يبالي صلى مكشوف العورة أما السورة العورة لا يبالي ثقيلة عليه في آدائها في بيوت ربها وكل هذه المعاني تدخل في قوله تعالى وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالا وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا حبوا يعني يمشون على الركب وال... يزحفون على الركب والمناكب والمرافق أثقلوا صلاة على المنافق ثقيل عليه ليش؟ النوم عزيز يحتاج الإنسان إلى إيمان صادق إلى أن يخذ بالأسباب إلى أن يكون مهموما عنده في قلبه هم على صلاة الفجر والعشاء ينام وهو مهموم يخشى أن تفوته الصلاة كما أنه يخشى أن تفوته الطائرة إذا كانت عنده سفرة في وقت مبكر لو كانت عنده سفرة في وقت مبكر ربما ما ضيع الطائرة لأنه ينام مهموما أما هذا السفر إلى الله السفر إلى الله بعد تكبيرة الإحرام كان بعض السلف إذا كبر تكبيرة الإحرام كأن الروح قد فاضت عروى بن مسعود قيل أنه لما أصابته الآكلة في رجله قرر الأطباء قالوا نقطعها ولا الموت لأن السوسة صاعدة ولا تهلك نعطيك بنج ولا شيء تشربه حتى يغطي عقلك ونقطع رجلك انا أشرب قال هذا أنا أشرب شيء يغطي عقلي حتى لا أذكر ربي أبدا قالوا إذن الموت قال إن لله وإن إليه راجل طيب نريد أن نقطعها قال اقطعها في الصلاة ووالله قد تواتر هذا الخبر عن العلماء قطعوها في الصلاة فما أحس بذلك فأغمي عليه مسلم ابن دينار قام يصلي كان السقف من جريد فرعد البرق ودمدم الرعد وهبت الرياح شديدة فسقط سقف المس انصرف الناس والرجل ما زال واقف يصلي هذا الرجل قيل وقيل غيره كان يصلي ما رفع بصره يوما إلى السقف حتى دخل عليه بعض الضيوف فنظر إلى السقف قالوا الله في سقفك صدع قالوا الله ما رأيته أبدا خشوع وخضوع المؤمن الصادق يتلذذ في الصلاة الله المستعان يكفي إلى هذا الحد نترك الحديث لبعض صلاة الأشياء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن وله إذن يقول جل وعلا فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وعد ووعيد من الذي لا يخلف المعاد لهؤلاء الذين يصلون لكنهم يسهون عن صلاتهم إما بإخراجها عن وقتها بغير عذر شرعي أو بتأخيرها عن وقتها الإخ الاختياري أو بعدم الخشوع والخضوع فيها أو بعدم القيام بأركانها وواجباتها وشروطها أثقل صلاة على المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوى لو يعلمون ما فيهما من الأجر والثواب فإن الصلاة والمشي في الظلمات نور يوم القيامة وصلاة الفجر صلاة مشهودة من قبل الملائكة حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين والصلاة الوسطى هي صلاة العصر واسمع إلى هذا الحديث الذي خرجه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت بالصلاة أن تقام وهممت أن آمر رجلا فيأم الناس ثم أنطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى أقوام لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم بالنار وفي لفظ في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو ما في هذه البيوت من النساء والذرية لحرقت عليهم بيوتهم بالنار بالله قول من هذا قول الرؤوف الرحيم بأمته قول من قال الله فيه وما أرسلناك إلا رحمة العالمين قول من مر يوما بغار نملة فوجد النملة قد احترق وحرقه انسان قال إنه لا ينبغي أن يعذب بالنار إلا رب النار وهو مع ذلك هم صلى الله عليه وسلم لولا أن الله ما أراد هم أن يحرق بيوت أقوام لا يأتون إلى بيوت الله ليعمروها لأن هذه البيوت ما بنيت إلا لتعمر لا لتهجر في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون وكذلك الذي يخرج الصلاة عن وقتها بغير عذر شرعي فإن الصلاة عبادة قد وقت لها الشارع وقتا مفروضا إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي فرضا مؤقتا مؤقتا بوقت معين لو أخرجتها يا عبد الله عن وقتها بغير عذر شرعي يعد عذرا في الشريعة فإنها لا تقبل منك ولو صلاها العبد ألف مرة لأنه حينئذ يكون قد عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله إذن يكون مردودا وهذا هو القول الراجح في هذه المسألة أن من فاتته صلاة مفروضة بغير عذر شرعي فإنه لا يقضيها يستغفر الله ويتوب إليه لأنها لا تقبل منه كما لو صلىها قبل الوقت إذا صلىها قبل الوقت فإنها لا تقبل بالإجماع وكذلك أيضا لو صلىها بعد الوقت بغير عذر شرعي فعليه أن يتوب إلى الله وأن يستغفر يقول جل وعلا بعد ذكر بعض أنبيائه ورسله وأصفيائه وأوليائه فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غي يا له من خلف يا لها من أجيال قد جاءت بعد أنبياء الله ورسل الله فخلف من بعدهم خلف جاء أقوام وجاء أجيال وجاءت شعوب ما هو حالهم كيف حالهم مع ربهم خلافا لما كان عليه أنبياؤهم ورسلهم فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غياء أضاعوا الصلاة أخرجوها عن أوقاتها فسر سعيد بن المسيب رحمه الله هذه الآية فقال ليس معنى أضاعوها أي تركوها بالكلية بل إنهم أخرجوها عن أوقاتها أخرجوها عن أوقاتها فهو الذي لا يصل الصبح حتى تشرق الشمس ولا يصل الظهر حتى يؤذن للعصر ولا يصل العصر حتى يؤذن للمغرب ولا يصل المغرب حتى يؤذن للعشاء ولا يصل العشاء حتى يفوت نصف الليل ما جزاؤهم اسمع إلى قوله تعالى فسوف يلقون غي وغي قال أهل العلم وهو قول ابن عباس وغيره واد في, جهنم. واد في جهنم والوادي هو المنخفض بين جبال واد في جهنم بعيد قعره خبيث طعمه يسيل فيه صديد أهل النار دماؤهم وعرقهم وقيؤهم وإن أودية جهنم لتستعيذ بالله من حره هذا جزاء من, من ضيع الصلاة عن وقتها هذا جزاء من ضيع الصلاة هذه نتيجة من اتبع الشهوات انشغل بالمسلسلات ظل قابعا أمام هذا الشيطان المفسديون حتى ضيع فريضة الله عز وجل رجلا كان أو امرأة. فخلف من بعدهم خلف أضاع الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون جاء في تفسير عطاء وغيره من السلف أن قوله تعالى هنا ذكر الله هي الصلاة في وقتها والمعنى يكون يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن الصلوات في وقتها ومن يفعل ذلك أي من يلهيه ماله ومن تلهي يلهي أولاده عن الصلوات في وقتها فإن الله قد حكم عليه بالخسارة في الدنيا والآخرة ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون اسمع إلى هذا الحديث الذي خرجه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله الحديث في البخاري من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله مجرد صلاة واحدة واسمع إلى ما جاء في مسند أحمد بسند صححه الألباني من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ترك صلاة واحدة متعمدا فقد برئت منه ذمة الله والله هذه أحاديث صحيحة أيها الإخوة وأدلة ثابتة في الكتاب والسنة فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فيا من تضيع الصلاة عن وقتها الويل مصيرك تلك هي نتيجتك وذاك هو جزاؤك غي واد في جهنم والعياذ بالله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فإذا كان هذا الذي يتهاون بالصلاة في أوقاتها ولا يصليها في وقتها فما رأيكم فما ظنكم وما رأيكم بمن ترك الصلاة بالكلية؟ ما ظنكم بمن ترك الصلاة ولا يصلي إذا كان الذي يصلي وهو ساهن عن صلاته يخرجها عن وقتها ولا يخشع فيها ولا يؤديها بأركانها وشروطها وخضوعها وخشوعها إذا كان هذا الذي يصلي توعده الله بالويل فما ظنكم بالذي لا يصلي من الأصل إذا كان الويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون فما ظنكم بمن ترك الصلاة لله رب العالمين هذا حاله أعظم وأشنع وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين الصلاة هي الفارق بين الإسلام والكفر بين المسلم والكافر ترك الصلاة قال صلى الله عليه وسلم في حديث بريدة وهو عند أحمد وأهل السنن العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة الفرق الذي بيننا وبين الكفار الصلاة فمن تركها فقد كفر وفي صحيح مسلم من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة ونقل عبد الله بن شقيق رحمه الله إجماع الصحابة على أنهم كانوا لا يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة إجماع الصحابة رضي الله عنه وروا مالك في الموطأ بسند صحيح أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرسل إلى الآفاق والأمصار ويقول ان أهم أموركم عند الصلاة فمن حافظ عليها فقد حفظ دينه ومن ضيعها كان لما سواها أضيع انظر إلى هذا الحرص على أن تكون الرعية على أمر الله تبارك وتعالى فمن كان مضيعا للصلاة فاعلم يقينا أو أنه مضيع لبقية الفرائض سواء كانت هذه الفرائض فيما بينه وبين ربه أو بينه وبين عباد الله لأن الصلاة هي المعيار والمقياس لذلك بشهاده عمر بل وببقيه الصحابه الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهو يا له من حال ويا له من مآل لهؤلاء لهؤلاء الذين يسهون عن صلاتهم فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الإنسان إذا مات أيها الأحباب وذهب به إلى قبره وكان تاركا للصلاة كيف يكون حاله في كيف يكون سؤاله وجوابه كيف يسأل من قبل منكر ونكير وكيف يكون جوابه في هذه اللحظات نسأل الله أن يثبتنا إذا كان الذي ينام عن الصلاة المكتوبة بعمد ومتعمدا ويحرص على النوم عليها قد توعد بعذاب القبر فما ظنكم بتارك الصلاة من الأصل اسم لهذا الحديث الذي خرجه البخاري في كتاب التعبير وكتاب الرؤية في كتاب التعبير وكتاب الجنائز من حديث سمرة بن جند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتاني الليلة آتيا فانطلق بي يعني ملكان انطلق بي فأتينا على رجل قد أضجعه رجلا وآتوا بصخرة ثم أثلغوا رأسه بها حطموا رأسه حتى انعجل العظم والمخ والدم والشعر والعياذ بالله ومن شدة الثلغة والرضخة ينطلق الملكان ليأتي بالصخرة فإذا عاد عاد الرأس من جديد بأمر الذي يقول للشيء كن فيقول وهو في هذا العذاب الدائم في برزخه ثم لما سأل عنه صلى الله عليه وسلم قال إنه الرجل الذي يرفض القرآن يعني لا يقبل القرآن كحجة وينام عن الصلاة المكتوبة هذا مصير من ينام عن صلاة الفجر متعمدا وهذا مصير من ينام عن صلاة العشاء متعمدا لذا خص النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين بهذه الصفة أن أثقل صلاة عن المنافقين صلاة الفجر وصلاة العشاء فهي من فتضيعها من من أسباب عذاب القبر فإذا كان هذا الذي يصلي لكنه ينام عن الصلاة في وقتها يعذب في قبره هذا العذاب الفضيع من حين أن يقبر إلى أن يلقى الله إلا إذا رحمه الله تعالى فما ظنكم بمن لا يصلي من الأصل لا يعرف أنه تدري بعض الناس بلغ الثمانين والستين والسبعين وفوق الأربعين لا يعرف القبلة لا يعرف رفع الجنابة لا يعرف توضع لا يعرف نفسه أنه في حياته سجد لله سجد أعوذ بالله إن أول ما يحاسب عليه العبد الحديث في مسند أحمد وعند أهل السنن بسند صحيح من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة أول شيء من صحيفة الأعمال لا تحاسب على الزكاة والصيام والحج قبل أن تحاسب عليها أول ما يحاسب عليه العبد تعال هاتوا صلاة هاتوا خلننظر والله جل وعلا أعلم بحاله اولا وآخرا أول ما يحاسب عليه العبد الصلاة فإذن صلحت صلح سائر العمل وإن فسدت فسد سائر العمل إذن لذلك قلت إنها معيار مقياس فإذا كانت الصلاة صالحة في العبد فليستبشر خيرا وليعلم بإذن الله أن بقية الأعمال ستكون على هذه الشاكلة وعلى هذا النحو أما إذا كانت فاسدة فإن بقية الأعمال بالضرورة تكون فاسدة ناقصة اول ما يحاسب عليه العبد وحين وحينئذ تظهر فضيحة الذي لم يكن يصلي يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيع يكشف الله عن ساقه الحقيقية اللائقة به ويدعى الناس إذا رأوا ساق الرحمن خروا سجدا يخر كل من كان يسجد لله مخلصا ويأتي المنافق وتارك الصلاة ليسجد فيبقى ظهره كالعمود يبقى ظهره كالسارية كالخشبة لا يستطيع يوم يدعون إلى السجود يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون لا يستطيعون كانوا يقدرون على السجود في الدنيا لكن تختلف موازين الآخرة هناك لا تستطيع أن تتصرف في نفسك كما كنت حرا في هذه الدنيا يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة أي ذل وأي خزي وعار وشنار يلحق ذلك الصلاة ومضيع الصلاة يوم القيامة حينما يرى المؤمنين المخلصين خروا سجدا لرب العالمين وهو يريد أن يسجد يحاول ويحاول مرة أخرى ولكنه لا يملك ذلك لأن الله حال بينه وبين ما يريد والجزاء من جنس العمل ولذلك قال وقد كانوا يدعون إلى السجود أي في الدنيا وهم سالمون كانوا لا يسجدون وكانوا سالمون معافو كانوا معافين معافين من الامراض من الاسقام كل فريضه في كتاب الله وفي دين الله عذر الله عز وجل العاجز عنها الا الصلاه لا تستطيع قائما صلي قاعدا لا تستطيع قاعدا متكئا لا تستطيع متكئا اومئ براسك لا تستطيع برأسك بعينيك ما لا تستطيع بعينيك بقلبك بلسانك لا تترك الصلاه الصلاة وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم و على فرش الموت ما وصى صلى الله عليه وسلم أمته وصية أغلى منها كان يقول قبل أن يجود بروحه لت... لترتقي إلى الرفيق الأعلى الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة ما ملكت أي من كان الصلاة الصلاة أحس النبي عليه السلام عليكم بأن الأمة ستضيع الصلاة و لما ضيعت الأمة الصلاة ضيعها الله لما ضيعت الأمة الصلاة ضيعها الله في أودية الذل والخزي والعار ولن يصلح حال هذه الأمة إلا إذا أقامت الصلاة إقامة حقيقية ولذلك قال بعض الأعداء إذا رأيتم المسلمين قد عمروا بيوت الله في كافة الصلوات الخمس كما يعمرونها في العيد وصلاة التراويح فاحذرو لأن هذا كان حال الصحابة لا يعبدون الله تعالى إلا في المناسبات وإلا في الأعياد كحال أغلب المسلمين اليوم هذا المسجد عامر بحمد الله وبهذه الوجوه الطيبة وشكر الله لكم حضوركم لكن انظر إلى بقية المساجد كيف حالها, كيف حالها في الصلوات أين المسلمون في هذه اللحظة وأمس في السبت ليلا أينهم إما في الضيافات إما في المنتجعات إما في المراقص الليلية إما في الخزعبلات يتركون الصلاة ولا يصلون كيف تريدون أن تعز هذه الأمة وأن يعود إليها عزها وكرامتها وسؤددها إذا ضيعت أمر الله الله جل وعلا ما عذر الناس بطرق الصلاة في ساحة الحرب والوغى نعم والأرواح على الأكف والنفوس على أسنة السيوف لابد أن تصلي بل جماعة وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فالتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة لم يصلوا فليصلوا معك ما يمكن مر عمر رضي الله عنه في غزوة فسمع بكاء ونشيجا في الخيام وقيام الليل قال بهكذا. بهذا ننصر. ننصر بهذا الصلاة أيها الأحباب نور في وجه الإنسان فرق بين وجه المصلي وجه الذي لا يصلي ترى الذي لا يصلي وجهه عليه جهنم عوذ بالله حتى كنبض اللون عليه غبره ترهقه قترة لا يصلي جوارحه تلعنه وانظر إلى الذي يحافظ على الصلاة الله جل وعلا ينزل عليه ستورا من نور من عند الله ثم يحولها الله له نورا في قبره وقلبه قبل ذلك ولذلك قال عليه الصلاة والسلام الصدقة الصلاة نور والصدق برهان ينور الله عليه قبرة وينيور الله عليه عز وجل مخرجه ومنشره شره ومبعثه يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا بشراكم اليوم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من النوركم. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور اللهباء باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم موصلين معكم صلاة الجماعة نعم ولكن كم من صلاة ولماذا حضرتكم ولماذا يتيتم المسجد للصلاة ولا المسألة أخرى ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم شككتم في دين الله تبارك وتعالى وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله حتى فاجأكم الموت وغركم بالله الغروح فاليوم لا يأخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاءكم وبئس المصير فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهوا الويل لمن؟ لمن تهاون بالصلاة الله عز وجل جعل فضل الصلاة عظيماً أظن أنها ليست لمصل هنا إذن أخبروهم أنها ليست لأحد المسلمين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهوة فضل الصلاة أعظم من أن يذكر الصلاة قرة عين الأنبياء وسيد الأنبياء أنس التائبين والعابدين والناسكين صلة بين العباد ورب العالمين وهي الركن العظيم في هذا الدين الصلاة أيها الأحباب جعلها الله تعالى قرينة للصبر عند الشدائث فقال واستعينوا بالصبر والصلاة فبالصلاة تزول الشدائث وتتيسر الصعاب ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر ونزلت نازلة فازع إلى الصلاة إذا نزل بك ذر افزع إلى الصلاة توضأ وقم بين يدي الله بعض الناس يخبط افزع إلى مولاك واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين يعني لا ثقيلة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون هؤلاء يتلذذون بهذه الصلاة ولا تكونوا كبيرة عليهم بخلاف المنافقين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون انظر وهذه معادلة عجيبة أما المنافقون هم عن صلاتهم ساهون وأما المؤمنون فمن أبرز صفاتهم أنهم في صلاتهم خاشعون قد أفلح المؤمنون أول صفة بعد أن حكم عليهم بالفلاح الذين هم في صلاتهم خاشعون عجيب أمر هذا القرآن وفي الآية في المعارج والذين هم على صلاتهم دائمون معادلة عجيبة وفرق كبير العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة هذا هو الفرق بيننا وبينهم لأن المنافقة لا يرجو بصلاة ما يرجو الصادق جعل الله وإياكم من الصادقين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون إذن السهو في الصلاة لا يدخل في الآية لأن السهوة لا يخلو منه إنسان والدليل على ذلك ما ثبت في الصحيحين في حديث ذي اليدين أن النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين في صلاة الظهر قالوا يا رسول الله قصرة الصلاة نسيت قال إني لا أنسى لكن أنسى حتى أسن يعني ينسيني ربي حتى يسرع لكم السهو وأحكامه ولذلك بواب العلماء باب السهو باب سجود السهو في كتب الفقه والحديث فقد يسه الإنسان وقد ينسى هذا لا يترتب عليه وعيد لا يدخل في هذه الآية لأن الله عدى ذلك بحرف عن الذي يفيد المجاوزة فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم عن صلاتهم ساهون نسأل الله بأسمائه الحسن وصفاته العلى أن يصلح أحوالنا أن يصلح قلوبنا أن يصلح صلاتنا وأن يجعلنا وإياكم من المصلين الصادقين من المصلين المخلصين المخلصين ممن يحافظ على هذه الصلاة إلى أن يلقى الله عز وجل إنه ولي ذلك والقادر عليه ونترك الحديث عن بقية معاني هذه السورة العظيمة القليلة الآيات العظيمة البينات إلى الأسبوع المقبل لأنه عندنا أحكام أخرى لا بد أن نفصل فيها وأخشى أن يكفينا الشريط ولا أريد أن أشق عليكم وأنا أطيل عليكم أكثر مما أطلت وسامحوني والله فإن هذه بركة القرآن ولا أريد أن أتكلف وأزيد لكلام الله معاني لا تدخل في الآيات بل هي معانيه هذه دلالات القرآن والقرآن يفسر بعضه بعضا ولا غنا لمفسر القرآن عن بقية الآيات ولا غنا له أيضا عن أحاديث سيد البريات صلى الله عليه وسلم وآثار السلف الصالحين نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم ونسأله سبحانه أن ينفعنا بما صرف فيه من الآيات وأن يخفف به عننا السكرات والكربات والغمرات إنه ولي ذلك والقادر عليه وأسأله سبحانه أن يجعلني وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب